انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفره واجر كريم ان الذي ينتفع حقا بانذارك من صدق بهذا القران واتبع ما جاء فيه وخاف من ربه في الخلوه حيث لا يراه غيره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 مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون واجعل أيها الرسول لهؤلاء المكذبين المعاندين مثلا يكون لهم عبرة وهو قصة أهل القرية حين جاءتهم رسولهم إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون حين أرسلنا إليهم أولا رسولين ليدعواهم إلى توحيد الله وعبادته فكذبوا هذين الرسولين فقويناهما بإرسال رسول ثالث معهم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 قالوا طائركم معكم ائن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون قال الرسل ردا عليهم شؤمكم ملازم لكم بسبب كفركم بالله وترككم اتباع رسله أتتشاءمون إن ذكرناكم بالله؟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 اتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ اتخذ من دون الله الذي خلقني معبودات بغير حق ان يردني الرحمن بسوء لا تغني عني شفاعه هذه المعبودات شيئا فلا تملك لي نفعا ولا ضرا ولا تستطيع ان تنقذني من السوء الذي اراده الله بي امت على الكفر اني اذا لفي ضلال مبين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 فلما دخلها وشاهد ما فيها من النعيم قال متمنيا يا ليت قوم الذين كذبوني وقتلوني يعلمون ما حصل لي من مغفره الذنوب وبما أكرمني به ربي ليؤمنوا مثل ما آمنت وينالوا جزاء مثل جزائي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 فما كانت قصة إهلاك قومه إلا صيحة واحدة أرسلناها عليهم فإذا هم صرعا لم تبق منهم باقية مثلهم كنار كانت مشتعلة فانطفأت فلم يبق لها أثر يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون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 وَإِن كُلُّ الْمَمَا جَمِيعُ الَّذِينَ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَلَيْسَ جَمِيعُ الْأُمَمِ دُونَ اسْتِثْنَاءٍ إِلَّا مُحْضَرِينَ عِنْدَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَعْدَ بَعْثِهِمْ لِنُجَازِيَهُمْ عَلَى أَعْمَالِهِمْ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 فالذي احيا هذه الأرض بإنزال المطر وإخراج النبات قادر على إحياء الموتى وبعثهم وجعلنا فيها جنات من نخيل واعناب وفجرنا فيها من العيون وصيرنا في هذه الأرض التي انزلنا عليها المطر بساتين من النخيل والعنب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 ثم يكبر ثم يصغر حتى يصير مثل عذق النخلة المتعرج المندرس في رقته وانحنائه وصفرته وقدمه للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون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 لها مساراتها الخاصة بها بتقدير الله وحفظه وآية لهم أنّا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وعلامة لهم على وحدانية الله كذلك وإنعامه على عباده أنّا حملنا من نجا من الطوفان من ذرية آدم زمن نوح في السفينة المملوءه بمخلوقات الله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 إلا أن نرحمهم بإنجائهم من الغرق وإعادتهم ليتمتعوا إلى أجل محدد لا يتجاوزونه لعلهم يعتبرون فيؤمنوا وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وإذا قيل لهؤلاء المشركين المعرضين عن الإيمان احذروا ما تقدمون عليه من امر الاخره وشدائدها واحذروا الدنيا المدبره رجاء ان يمن الله عليكم برحمته لم يمتثلوا لذلك بل اعرضوا عنه غير مبالين به وما تاتيهم من ايه من ايات ربهم الا كانوا عنها معرضين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 ردوا مستنكرين قائلين للذين آمنوا، أنطعم من لو يشاء الله إطعامه لأطعمه؟ فنحن لا نخالف مشيئته، ما أنتم أيها المؤمنون، إلا في خطأ واضح وبعد عن الحق ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ ويقول الكفار المنكرون للبعث مكذبين به مستبعدين له متى هذا البعث إن كنتم أيها المؤمنون صادقين في دعوى أنه واقع ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ما ينتظر هؤلاء المكذبون بالبعث المستبعدون له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 فانه لا بد واقع وصدق المرسلون فيما بلغوه عن ربهم من ذلك ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم جميع لدينا محضرون ما كان امر البعث من القبور الا اثرا عن نفخه ثانيه في الصور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 وانما توفون جزاء ما كنتم تعملون في الحياه الدنيا ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون ان اصحاب الجنه في يوم القيامه مشغولون عن التفكير في غيرهم لما شاهدوه من النعيم المقيم والفوز العظيم فهم يتفكهون في ذلك مسرورين هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون هم وازواجهم يتنعمون على الاسره تحت ظلال الجنه الوارفه لهم فيها فاكهه ولهم ما يدعون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 من رب الرحيم بهم فإذا سلم عليهم حصلت لهم السلامة من كل الوجوه وحصلت لهم التحية التي لا تحية أعلى منها وامتاز اليوم أيها المجرمون ويقال للمشركين يوم القيامة تميزوا عن المؤمنين فلا يليق بهم أن يكونوا معكم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 لا تطيع الشيطان بارتكاب أنواع الكفر والمعاصي إن الشيطان لكم عدو واضح العداوة فكيف لعاقل أن يطيع عدوه الذي تظهر له عداوته وان اعبدوني هذا صراط مستقيم وأمرتكم يا بني آدم أن تعبدوني وحدي ولا تشركوا بي شيئا فعبادتي وحدي وطاعتي طريق مستقيم يؤدي إلى رضايا ودخول الجنة لكنكم لم تمتثلوا ما أوصيتكم وأمرتكم به ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون ولقد أضل الشيطان منكم خلقا كثيرا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 فلا يستطيعون أن يبرحوا مكانهم ولا يستطيعون ذهابا إلى أمام ولا رجوعا إلى وراء ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون ومن نمد في حياته من الناس بإطالة عمره نرجعه إلى مرحلة الضعف افلا يتفكرون بعقولهم؟ ويدركون أن هذه الدار ليس الدار بقاء ولا خلود وأن الدار الباقية هي دار الآخرة وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين وما علمنا محمدا صلى الله عليه وسلم الشعر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 اولم يروا اننا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون اولم يروا ان خلقنا لهم انعاما فهم لامره تلك الانعام مالكون يتصرفون فيها بما تقتضيه مصالحهم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 ولهم فيها منافع غير ركوب ظهورها والأكل من لحومها مثل أصوافها وأوبارها وأشعارها وأثمانها فمنها يصنعون فرشا ولباسا ولهم فيها مشارب حيث يشربون من ألبانها افلا يشكرون الله الذي من عليهم بهذه النعم وغيرها؟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 اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين اولم يفكر الانسان الذي ينكر البعث بعد الموت انا خلقناه من مني ثم مر باطوار حتى ولد وتربى ثم صار كثير الخصام والجدال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 بين رطوبة ماء الشجر الأخضر والنار المشتعلة فيه قادر على إحياء الموتى اوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم اوليس الذي خلق السماوات والأرض على ما فيهما من عظم بقادر على احياء الموتى بعد اماتتهم بلى انه لقادر عليه وهو الخلاق الذي خلق جميع المخلوقات العليم بها فلا يخفى عليه منها شيء انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون